50 languages لم يحصل قد أجت برلين هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ هل حصل لك مرة كنت في برلين اننا ما لا لم يحصل قد لا لم يحصل قد الغ ن. أحد لا أحد أحد لا أحد كنش بستيال غوة كي؟ أتعرف هنا؟ أتعرف أحدا هنا؟ نو نو كنك نغوة كي لا لا أعرف أحدا هنا لا لا أعرف أحدا هنا أنكارا يا نو ما زال. لم يعد مازال لم يعد كاسكادرانكارا ميس تيمس هل ستستمر في البقاء هنا طويلا هل ستستمر في البقاء هنا طويلا نو يا نو لا لن أبقى هنا لاطول بتاتا لا لن ابقى هنا لاطول بطاطا alguna cosa més? res més. شيئ اخر لا شيء اكثر شيئ اخر لا encara vol alguna cosa més de veure et urid an tishrab shay'an akhar et no, no desitjo res més. La, la oridu aya şeyin àkhar. La, la orid aya şeyin alguna cosa, encara res. Şey'un hasal, lam yahsul. Şey' hasal, lam yahsul. Hi ha... ha menjat alguna cosa? هل حصل أن أكلت شيئاً؟ نو، أنكاراً نوي من جاد رأس لا، لم يحصل أن أكلت أي شيء لا، لم يحصل أن أكلت أي شيء ألغو ميس، ننغو ميس ما زال أحد؟ ليس من أحد ما زال احد ليس من أحد alguemes voldria un هل ما زال احد يريد قهوه هل ما زال احد يريد قهوه no لا ليس من أحد لا ليس من احد please go to www.50languages.com to download the latest version.